الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له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 كنا نتحدث عن علامة من علامات الساعة وهي ظهور واستردنا أن هذا الغناء لم يرد فيه نفس بالتحريم وانطلقنا من هذا الافتراض. إنما قلت افترضنا لأن بعض الناس باسم العلم وباسم البحث والتحقيق العلمي يسيعون بين المسلمين أنه لا يوجد دليل على تحريم الغناء. لذلك افترضنا هذا الافتراض. وقلنا لنفرض أن الغناء لم يرد فيه نفس بالتحريم ننظر وننطلق من قاعدة شرعية وهي مراعاة المصالح والمفاسد وبمعرفة حجم المصالح وحجم المفاسد المترتبة عن الغناء نستطيع بعد ذلك أن نخرج بحكم إما بكذا وإما بغيره وهذا الأصل ينفعك ليس في الغناء فحسب بل في كل قضية قضية اختلفت فيها أنظار أهل العلم وإن كان الخلاف في بعض الأحيان يكون خلافا غير معتبر ولكن على الأقل أن تنفعك هذه القاعدة في هذا الخلاف غير المعتبر فبدأنا نذكر بعض المفاسد المترتبة عن الغناء وذكرنا منها مجموعة من المفاسد وواحدة منها كافية في أن تدع العاقلة يبتعد عن هذه المصيبة المسمى بالغناء واحدة منها تكفي وقد ذكرت من هذه المفاسد ما وصل إليه حال الناس اليوم من أن أعراسهم أصبحت لا يتسمى أعراسا ولا يمكن أن ينظر الناس إليها بأنها أعراس إلا إذا كانت مكللة متوجة بجرمة الغناء وما يترتب عليها من إذعاج الجيران وإقلاقهم والتشويش عليهم ولما انتهينا من الدرس ذهبت إلى البيت كغير من الناس وشوش علي أصحاب عرس شوش علينا أصحاب عرس بالغناء فدعوتهم إلى الله عز وجل فدعوتهم إلى الله عز وجل لأنهم ينجسون آداننا بهذا المرض ويقتلون هذه الجذوى الموجودة من الإيمان في قلوبنا هي جذوى ضعيفة جدا ويقتلونها بهذه المصائب فحق لنا أن ندعوهم إلى الله عز وجل لأنهم يؤذوننا في أسماعنا ويؤذوننا في قلوبنا ويؤذوننا في حياتنا إذا هذه تكفي أن يكون العاقل تراكا مبتعدا عن هذه المصيبة المسمى بالغناء وبينما أنا أتذكر أمورا تتعلق بموضوع الغناء إهتديت بفضل الله عز وجل إلى أن الإمام ابن القيم رحمه الله قد تناول هذا الموضوع بالبحث والدراسة في كتابه إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان إغاثة لهفا من مصايد الشيطان وذكر في هذا الكتاب أمورا إن لم يبحث المسلم عمن ينقذه منها فسيكون من جندي الشيطان فذكر من هذه الأمور الغناء وذكر منها الحيل فالحيل ويقصد بذلك الاحتيال على على الصرع الاحتيال على على الصرع كما يفعله بعض الناس وأتحفظ في كلمة الناس لأنني ربما سأسحبها بعد قليل كما يفعله بعض بين قوسين وسنسميهم عندما يطلق الواحد منهم زوجته طلاقا تحرم به تحرم به بذلك عليه تحرم به عليه كطلاق الثلاث مثلا فيلجأ هذا المسكين ويبحث له عن عن تيس عن تيس لذلك أتحفظ قلت حتى نضع نصحب الناس ونضع التيوس يبحث عن تيس هل تعرفون ما هو التيس؟ التيس هو العتروس يبحث لو عن تيس يتزوج له بهذه العنزة يوم أو يومين ثم يطلقها له وترجع إلى تيسها الأول وهكذا من تيس إلى تيس وعنزة بين تيسين وتكون الأمة أمة تيوس وتكون الحضيرة مليئة بالتيوس والعنز حضيرة من يحتالون على شرع الله عز وجل كما فعلت اليهود أنها تعاملت مع الله بالحين. إذا كل هذه الأمور وغيرها ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. فهو كتاب أنصح بشرائه. أنصح من عنده القدرة القرائية والقدرة المادية. على أن يقتني نسخة من هذا الكتاب فهو كتاب نافع فيما يتعلق بأمراض القلوب وعلاجها ويأتي بالأمراض التي وصفها الله سبحانه وتعالى في كتابه ويأتي بالعلاجات التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن علاج المرض بمرض مثله لا يزيده إلا مرضاً إلى أن يصل به إلى الموتان فلا يمكن أن تعالج انحرافا. سواء كان هذا الإرحراف متعلقا بالقلب أو الجوارح لا يمكن أن تعالجه ببدعة وإنما يعالج بالكتاب والسنة ولذلك الذين أرادوا أن يربوا كما قالوا هم أو قالوا أن يطببوا القلوب وسموا أنفسهم أطباء القلوب. لما أرادوا أن يطببوا هذه القلوب بغير منهج الكتاب والسنة خرجوا أو قل ترقوا أو تردو من مرض إلى مرض آخر. فأصبحوا لا يحيون إلا بالبدع. وإذا أنكرت عليهم انتفخت أوداجهم هذا الشيء الأوداج هذا الأوداج ما العصبات لنفيذ تنفقلهم انتفخت أوداجهم وخرجت أعينهم واحمرت وجوههم وكادوا يسطون بك لأنهم أصبحوا لا يطيقون التربية زعموا ولا يطيقون العيش إلا في دائرة البداء إلا في دائرة البداء فتجده أنه يقول بأن الرقص والحضرة والجدبة يعني يقول بأنه يتقوى بها إيمانه والذكر بطريقة غير شرعية قال يتقوى بها إيمانه إلى غير ذلك من المسالك البعيدة عن الشرع ولو حاولت إخراجه لاختنقت أنفاسه كما تختنق السمكة عندما تخرجها من من الماء أقول وجدت أن الإمام بن القيم رحمه الله ذكر للغناء أسماء ذكر للغناء أسماء وهذه الأسماء في حد ذاتها دون بيانها أسماء منفرة أسماء منفرة كمثلا تسميته بمزمور الشيطان وتسميته أيضا بالضلال ف. هذه التسميات تغني اللبيب ومن يريد الحق ومن يحرص على صلاح قلبه وقوة إيمانه تغني هذه التسميات عن أن ينفر من هذه المصيبة المسمى بالغناء فأول أسمائه هو أنه يدخل في اللهو لهو الحديث بعد أن قال ابن القيم رحمه الله هذا السماع الشيطاني المضاد للسماع الرحمني طبعا يا أخوان الغناء ما هو إلا سماع شيطاني مضاد للسماع الرحمني والسماع الرحمن هو القرآن، فالغناء من أسمائه له الحديث، وقد أخذ الإمام ابن القيم رحمه الله هذه التسمية من قول ربنا جل وعلا، ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله. وزه الدلالة وأكمل الآية الآية ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتسخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين شوف يا إخوان نرد البال تمام الآية يبين أن لهو الحديث مضاد للقرآن وذلك إلى الحال التي يصير عليها من يستغل بله الحديث ويسمع له ويسمع له والحديث ويتلذذ بله الحديث ماذا يحدث له وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرى فبشره بعذاب أليم لنتيجة حتمية لا بدّا لا بد أنك تصل إلى هذه النتيجة عندما تسمع اليوم لهو الحديث وتسمع غدا لهو الحديث وبعد غد لهو الحديث وفي كل مكان لهو الحديث أنك تصل إلى درجة أن لا تطيق سماع القرآن وهذا الذي حدث ويحدث لكثير من الناس أنهم مع كثرة إدمانهم لسماع الغناء المشؤوم أصبحوا لا يطيقون سماع القرآن وحتى إن بعضهم قد يقول والله عندما أسمع هذا القرآن يضيق صدري وأكاد أختنق وربما خرج من المكان الذي يسمع فيه القرآن أو أن يقول لك آشرف ما نحن في الموتى ما نحن في العزاء حيد علينا ذلك الله يجازك بخير وما ذلك يقول لك الله يجازك بخير سكون هب الله اللي كطلب أنت بشي بخير لو كنت تعرفه لا ازتمعت لي كلامه ولما ضقت من سماعه إذن وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا إذا هذا الكبر يا إخوان تربى في قلبه بسبب سماعه للهوي الحديث الإنسان إذا كان يتعاطى المنكر مرات وكرات ومرات وكرات فإنه يألفها ويتضايق من كل شيء يضادها كما أن صاحب الطاعة عندما يألف الطاعة يتضايق من كل شيء يضادها هذا هكذا وهذا هكذا إذا تعاطي لهو الحديث يوصل إلى هذه الدرجة ويقول قائل وما أدراك أن لهو الحديث الوارد في الآية مقصود به الغناء كل قال لك بأن لهو الحديث المبكور في الآية المقصود به الغناء وهذا سؤال له اعتباره وسؤال مهم سيجرنا إلى مسألة مهمة طالما دندلنا حولها هذه المسألة أن فهم القرآن وفهم الحديث لو ترك لأي شخص ولكل من هب ودب لما وصلنا إلى نتيجة ولما وقع اتفاق على كثير من أحكام ديننا لو أراد كل واحد أن يفهم برأيه بعيدا عن سبقوه في الفهم ما استطعنا أن نصل إلى نتيجة في يوم من الأيام ولذلك هذه المثال هذه الآية خير دليل على ما قلت فأنا قلت مثلا لهو الحديث الغناء واحد يقول لك لهو الحديث النكت وهذا يقول لك لهو الحديث هو الأفلام واحد لهو الحديث كذا إذن انتفقوا من انتفقوش ما انتفقوش إذن اللي كيقول كي هو النوكت غير تمسك بأن لهو الحديث هو النوكت أنا ما نصنط النوكت ولكني الغنان تصنط ليه فين غادي نوصله مع منه نخرجه بشي نتيجة ولذلك القيد الذي نذكره دائما ونحن الآن بصدد الكلام عليه في ظرف يوم الأحد بمسجد معسكر وهو أن لا نفهم الكتاب والسنة إلا على ضوء فهم من سلفنا وسبقنا فالصحابة رضي الله عنهم عاشوا التنزيل ورأوه وفهموه وطبقوه في حياتهم إذن فهم خير من فهم وعقل عن الله ورسوله وهم خير من طبق ما فهموه عن الله ورسوله هل يمكن أن يأتي بعد ذلك من يفهم أحسن مما فهموا او ان يطبق احسن مما طبقوا نحن نقول لا نقول في الجملة لا فهم ما طبقوا الا بعد ان فهموا ولما طبقوا اخبر الله العالمين بانه رضي رضي عنهم رضي الله عنهم لماذا رضي عنهم لانهم كانوا افضل من فهم وأفضل من طبق إذا لا يمكن أن نعتمد على أفهامنا ولا على أدواقنا في تفسير الآية لنتفق أو لا نتفق القاعدة وهي أن فهم الآية وتفسير اللهو الوارد فيها بالغناء جاء عن عن الصحابة فقد قال الواحد وغيره قال اكتر المفسرين على ان المراد بلهو الحديث الغناء اكتر المفسرين يقولون بان المقصود بلهو الحديث الغناء من اين جاء المفسرون بهذا؟ التفسير ولماذا أطبقوا عليه واعتبروه وأخذوا به وذكروه في تفاسيرهم قال قاله ابن عباس وقاله عبد الله بن مسعود وقاله أيضا مجاهد وعكرمة إذا صحابيان عبد الله بنه عباس وعبد الله بن مسعود ومن هو حبر الأمة وترجمان القرآن من هو عبد الله بن عباس إذا حبر الأمة ما معنى حبرها عالمها وثمي حبرا لأن يعني الحبر يكتب كذا ويقيد العلم ها؟ العلم بماذا يقيد بالكتابة فهو قيد علم الكتاب والسنة عبدالله بن عباس سمي بحبر الأمة وترجمان القرآن أي مفسر القرآن بإجماع الصحابة وإجماع التابعين أن عبد الله بن عباس كان في هذه الدرجة فإذا جاء عبد الله بن عباس وقال بأن له الحديث هو الغناء هل يبقى لي ولك بعد ذلك أن نقول لا ليس هو الغناء من قال ذلك فليراجع نفسه وليفت نفسه وعليه بنفسه أما نحن فإذا تكلم حبر الأمة وترجمانها ومعه عبد الله بن مسعود ومعه عكرما ومعه مجاهد فحسبنا بهم والصحابة لم يخالفوا عبد الله بن عباس ولم يخالفوا عبد الله بن مسعود في تشتريهما للآية فاعتبر هذا ايه اجماعا اجماعا يا اخوان ان الصحابة عندما يتكلم صحابي في ايه ويفسرها ويبينها ولا يخالفه احد من الصحابة خلاف تضاد اقصد وقد يكون خلاف تنوع لكن خلاف تضاد اذا لم يوجد من الصحابة فيعتبر ذلك إجماعا منهم لأنهم رضوا بتفسير عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وقال أكثر ما جاء في التفسير أن لهوى الحديث هنا هو الغناء لأنه يلهي عن ذكر الله لأنه يلهي عن ذكر الله وهذا أمر لا يشك فيه عاقل أن الغناء يلهي ويشغل عن ذكر الله وأنتم ترون بيوتنا وترون محلاتنا أننا لا نستمع للقرآن لماذا؟ لأننا استبدلناه بماذا؟ بالغناء استبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خير خلنا دكس لأدنى وخلينا الذي هو خير وهو القرآن فالغناء يلهي عن ذكر الله عز وجل وهذا من أضراره ومفاسده فكل ما ألهاك عن ذكر الله عز وجل فلا خير فيه ولو كان مباحا في في أصله ولو كان مباحا جائزا في أصله ولكنك التهيت به عن ذكر الله عز وجل فإنه يدخل في دائرة المحظور الذي لا خير فيه ولا خير يرجى من ورائه قال الواحدي قال أهل المعاني ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن وإن كان اللفظ قد ورد بالشراء فلفظ الشراء يذكر في الاستبدال والاختيار وعلى كل حال يعني من يشري ومن الناس من يشري أو يشتري لهو الحديث فهو يستبدل لأن الشراء قد يأتي بمعنى الاستبدال فالغناء استبدل الناس القرآن به لما اشتغلوا بالغناء تركوا القرآن لما اشتروا أشرطة الغناء تركوا أشرطة القرآن كما سبقت الإشارة إلى ذلك في الدرس الماضي وقد لا تجد في بيت من بيوت بعض الناس ولا شريطا واحدا من أسرطة القرآن وتجد عشرات الأشرطة المتعلقة بالأغاني وهذا وحده يكفي استنزاف للمال وقتل للقلب وإعانة لأهل الفسق والفجور الذين يشيعون الفاحشة في عباد الله المؤمنين فالذين يروجون الغناء ما هم إلا مفسدون بعد أن كانوا هم في أنفسهم فاسدين هم فاسدون هم منحرفون ويريدون أن ينتشر الفساد في الأمة وينتشر الانحراف في الأمة إلى ما نراه اليوم في شوارع المسلمين أن الفتى والفتاة يعني سماع في أدنها وسماعة في أدنه وتتمايل عليه ويتمايل عليها وليس في هذا العالم أصلا فليمت من أراد أن يموت وليستعمر من أراد أن يستعمر وشبابنا وفتياتنا سكرى مع هذه المصيبة التي روجها أهل الفساد روجها أهل الفساد والانحراف. وقال الحاكم أبو عبد الله في كتابه المستدرك ليعلم طالب هذا العلم ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند وإن كان في هذا الكلام نظر لكن تفسير الصحابي يعتبر حجة ولا تلتفت ولا تسمع إلى من يقول الآن بأننا لسنا ملزمين بتفسير الصحابي للآية إذا كنا غير ملزمين بتفسير الصحابي نكون ملزمين بتفسير من نكون ملزمين بتفسير اسميتهم أطباء أمر النفوس لما أفشي سميهم كتمشي لعندو كتقول لي انا كنحس بالاكتئاب كان حس بانه بحال خاطري مقلق شويه كيقول لك كتصمت شويه الغنا كتقول ليه لا هو لي ما تمرض وكيفاش ما تمرض حتى كاع ما كتصمت اللغه اللغه راه فيه الدواء اللغه راه تيرخي النفس راه الغنا راه تيريح الغنا حنا نقولوا نعم الغنا فيه الدواء لموتى للموتة، آه، وفيها كيريح كي النفس ديال المرضى اللي مرض بالغناء، اللي مرض بالغناء لا يحيونه إلا بالغناء، واللي مدروبين بالغناء ما تحييوا إلا بحال ذاك اللي كيدمن المخدرات، إلى إلى خطه المخدر، آه، صافي كيف غير موت، غير كيدك ديك البراء ديال التخدير كينشط كي كيرزاع ينشط مع راسه. إذا هذاك فعلا راه جود هو والمخدر علاش لأنه أصبح مدمنا فكذلك الإنسان اللي كي يقوله مدمن ديال الغناء النهار يد الغناء أش توقع عليه في مرض لكن هذاك المرض نابع عن أن هذا السيد أصبح لا يحيا إلا بهذا المصيبة ديال الغناء. لا إله إلا الله. إذا عرف هذا فأهل الغناء ومستمعوه لهم نصيب من هذا الذنب بحسب اشتغالهم بالغناء عن القرآن فإن الآيات تضمنت من استبدل لهو الحديث بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا وإذا يتلى عليه القرآن ولا مستكبرا كأن لم يسمعه كأن في أدنيه وقرأ وهو الثقل والصمم كيف كيصبح سبحان الله يعني أدنه تستثقل سماع كلام الله عز وجل آج ستي درس الخاطر ثم صدعتونا وامان احنا عدنا العزان امان احنا عدنا وثم ابو يتقتلون احنا بقين حيين واخليونا بعد ابتل مشوا القفر دي كما تميح الله واه شي بزاف عدكم والغناء وزيد وزيد باش نسكين يالله يحيو باش يالله ينصب، والله المستعن لانه من صغر هو يرضع الغناء كما يرضع يحليب الدري صغير ده بك يلاه تيبرك ولا باقي قاع ما تيبرك الا باقي ما تيبرك تتشد قدامها وتقابلوا على التلفازه راسو باقي ما زاكيش وتيتفرج مسكين أما الوقت اللي كيولي تيجلس مزيان تسجليه امه مسين داسه تجلسو تحليه التلفازه باش تمشي هي قالت لك صبان ولا تمشيتي طياب ودرس غير غادي مسكين تيكبر في انت يكبر يكبر قدام عليك الموصيبة غير تيطفيوها ليه تي بجي غير يطفيوها يبجي بكي اذا كيفاشي اخوان هذا الدري او هاد البنية غادي يوصل لواحد السن ديال 12-14 16 سنة وتقول لي فلان نرى لغنى ماشي هو هذا وخقائق تانع معاك بانه ماشي هو ذك را ما يقدرش يتفارق معاه إذا اتفارق معاك هي مرض فضامه لأنه إجرالي في الدم الله السلام تولى عافية يا إخوان الإثم الأول هو لهو الحديث وسل وسلغنتي لهي على القرآن ذكر الله وسميت لمة لهي استيلهي هل هو الحديث جهز الآية الاسم الثاني الزور واللغو من أسمائه الزور واللغو والزور هو الباطل والغناء باطل ليس من الحق في شيء قال الله سبحانه وتعالى وهو يمجح المؤمنين ويصف أخلاقهم وأحوالهم فيقول وإذا مروا باللغو مروا كراما بعد أن قال والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما وجه الدلالة من هذه الآية أن محمد بن الحنفية قال الزورها هنا هو الغناء الزور في هذه الآية هو الغناء نعم كلمة الزور قد تشمل اكثر من الغناء فكلمة الزور يدخل فيها الكذب ويدخل فيها القذف، ويدخل فيها الغيبة ويدخل فيها شهادة الزور ويدخل فيها انك تزكي من لا يستحق التزكية أنك تشهد لإنسان بأنه أهل لهذه المسؤولية وفي الحقيقة هو ليس أهل لها ليس أهل لها مثلا أن تعطي صوتك لإنسان ليس على الخلق وليس على الدين وليس على الاستقامة إنسان لا يصلي إنسان لا يعرف حلالا ولا حراما وتعطيه صوتك وشهادتك وكأنك تقول هذا الإنسان يستحق أن يلي أمور المسلمين أن يلي أمور المسلمين وهذه الشهادة ستسأل عنها أمام الله عز وجل لأنك ضيعت أمانة الله الله قال لك اشهد في الحق بالحق وأنت شهدت بالزور هذا يستحق وهذا لا يستحق. وجئت أنت وقلت أشهد لهذا بأنه يستحق. فأنت أعظمت على الله الفريا وشهدت بالزور وآديت نفسك وآديت المسلمين عندما يستفيد هذا المنحرف من صوتك ويستفيد من شهادتك ويرترك بسبب شهادتك وربما يؤدي المسلمين ويؤدي الإسلام فتكون قد ساهمت يا عبد الله قد ساهمت بأن وسدت الأمانة إلى غير أهلها انتبهوا يا إخوان اردوا البال هاي الامور جاي يقرب الحال يصير سير تخلي واحد الانسان معروف بالاستقامة والتديون وسير لواحد ما عنده علاقة بالاسلام وسير ان تشهد له وسير كلمتك. عطيه كلمتك اعطيه صوتك ودفع ادفع الحق وقرب الباطل ولكنك ستسأل امام الله عز وجل انتبهوا يا اخوان واعلموا أن المسلم لا يشهد بالزور لا يشهد بالزور وإذا مر باللغو مر كراما قال محمد بن الحنفية الزور هنا هو الغناء وقاله أيضا الليث عن مجاهد وقاله أيضا الليث عن مجاهد مجاهد هذا أخذ التفسير عن الصحابة كابن عباس وغيره فهو عالم بالتفسير وقال أيضا في الزور هنا هو الغناء وهذا أمر لا غبر عليه لا يمكن أن يكون الغناء من الحق فهو لا يكون إلا زورا ولا يكون إلا باطلا ولا يكون إلا بهتانا وإفكا مبينا فإذا جاء الغناء والقرآن يوم القيامة أين يكون الغناء وأين يكون الحق وأين يكون القرآن القرآن يكون مع الحق وهل الغناء يكون مع الحق يوم القيامة سيكون مع الباطل إذن الغناء باطل وازور والمؤمن الورع يبتعد عن الزور كيفما كان نوعه وشكله ومعنى لا يشهدون الزور أي لا يحضرون المجالس التي يروج فيها الزور والتي يقال فيها الزور والتي يتغنى فيها بالزور ومجالس الغناء مجالس الزور مجالس الزور ومجالس الشيطان والله مجالس الغناء مجالس الشيطان وإن الشياطين لتسكنوا وترتاح في البيت الذي لا يستغل ولا يقرأ فيه القرآن وترتاح لأنها وجدت ما يكون سلاحا في تغلبهم على أهل البيت وهو اشتغالهم بالغناء الذي يقتل القلوب ويبعد عن ذكر الله لأن ذكر الله عز وجل يؤذي شياطين الجن ثم أثنى الله سبحانه وتعالى على من أعرض عن اللغو إذا سمعوا بقوله وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم إذا المؤمن يا إخوان إذا سمع اللغو أعرض عنه يعني لا يعطيه قيمة ولا يأبه به ولا يبقى في مكان يسمع فيه هذا هذا اللغو أي أنه يفر من مكانه كما يفر أصحاب الغناء من مكان فيه القرآن يعني غير كي يخدم القرآن وكي يخرج حالته. وكأنه الشيطان نازم والعياذ بالله كأنه شيطان فكذلك المؤمن المعرض عن اللغو إذا كان في بلاص أو فيها الله الغناء كلام ذل كذا إما أن ينصح ويغير هذا المنكر قدر استطاعته وإن عجز ولم يقدر فعليه أن أن يخرجه وأن ينطلق وأن يسحب نفسه من هذا الجمع. فإن المصيبة إذا جاءت لا تستثنى لا تستثنى ما غدشت عزله لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن من قعد وجلس مع أصحاب الزور ومع أصحاب البهتان بعد علمه بذلك فإنه منهم فإنه منهم وأن الله سبحانه وتعالى لا يوفقه للخير وكذلك أخبر بأن العقاب والعدب إذا جاء من أجل المجرمين والظالمين فإنه لا يستثنى من ذلك الجمع الإجرامي والظالم لا يستثنى منه من كان غير مجرم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة يعني أن إذا جاءت المصيبة را تخير فلان فلا نرى وخبرك معهم سكن را ما عندوس مع الغنا علاش يبرك معهم لا فلان فلا سكنا وخطي جلس معه هو ما تيشربش وما تيش ربش إيه ما تيش ربش ليش جلس معهم منين ما سوق فوق الغنا ليش جلس مع مال الغنا وهكذا الإنسان يبتعد بنفسه عن مكان المعصية كيف ما كان نوعها. ومن اسماء الغناء أيضا الباطل الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الحق الذي جاء في الدرجة الأولى هو كتاب الله عز وجل لأن كل حق بعد ذلك ما هو إلا من هذا القرآن فهذا هو الحق الأول الذي جاء وكل باطل بعد ذلك فهو زاهق بمعنى أن المسلم يجتهد ويسعى لإزهاق الباطل وذلك بإزالته إن استطاع إزالته أو بالابتعاد عن مكانه إن لم يستطع إزالته إما أن يزيله وإن عجز عن إزالته طارق المكان الذي يوجد فيه وبهذا تكون مساهما في إزهاق الباطل بإظهار الحق ونشره بين الناس